اولا کردەوەش دیسان پێویستی این باستیب به ها که صادق بيته صادق بونتهای لا اعتقالی شای لا اعمالی شای جگلوه الانیتی شای نبراو همو او در الناس قورانا امو او زانا یا نو رفتار ناسی کردو که ابل ایبال این کاردوکانش جاء بالصدق وصدق ولائك هم المستقبل ها اميك اخويا رافيلو كسي برازغوي وباوري هنا وا روجي دوهي يا ترى برغور رافانيلي فرسينا وباوريو براسش كلو حقيقي شو هالتكش شو بتخمي شنو يعني ورقي غمرانش أم وزال ام رازغوي يجد يس طابند من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله أم عهدان؟ شعر عقب قوله ونية؟ بلا بيعاتيان بخواي بالردقار دار قول دا. يا سلمان دوك يا ربي, ربي من المؤمنين رجال في عوانك لنو دهرانا هم صدق ما الله عليه راس قدرت لو عهدي بخواي بالردقار يان دابو فمنهم قضى نحبه هيا أنا إتفعو ياخي ببرتور وينما هو ومن هم من ينتظر أشياء نهشت هرتشا وما بدلو تبدل إيش نجور؟ لسأم دين داريت الرزق وهي ما في شيء وصاد قان الله الصادقين بصدق سيرك؟ لسالتعش وفر من المؤمنين رجال صدق لأخير الشدوع وفر ماء ليجزي الله الصادقين بصدق او بعد هاش دي او خاوان صدق اذا ديسمبر سان او شير بدال بلان وعدو بيماني او كساني را راو بل ترسنوك ترسنوكو انفعال انفعالو اهل دنياينو هاشتا اخواننا قرتوه دجار وعدو اخوادانو اشكينا او اخواني قرتوه لباسي مناشقك انا افرميه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولا نكونن من الصحيح بخواق قال أم جاء الله وعدي أنا داعي وبخواب أم جاء الله قال أم جاء الله قال ما فيه بخشي والله هم يكين بخير وخير الله بناي أخواه يبخشين يا مجلد شين الريزي بيه وشاكا فلما أتاهم من فضلي بخيلوا بي كسروا ساماني أخوي بسرار رجاندن بواني ترهموا جسيا قرتو وتولوا وغنها السرباري أوجكا خيانهك يا الكذب سربالي وشك وحدهك يا نشكال سربالي وشكروا السماء كشان جيردا وناشي ناشي بخشن بخيلتي بخالتي شان كذبته ولو ايش انا وكذبوا وهم معرض يا شو نبي بو يصر ما فاعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون کره چونه ما امتیام ای دینه، اما چند روز نیا کلا گل آن دینه. خالق چونه به بخوای جوره بدات و یه سر عوالم پشیمان. چونه بی نامن خاطری دنیای گل نامن خاطری سرعتو سامان گل نامن خاطری شوم معامل ناله. چونه به امتیام جوری ام عبودیت، چون عبدهایی خوبو ام خوای خالقان. چونه آن تضعیف کافری داده، او نامن خاطری. كنت تجياني جيتر لبرخاتري صنوات وساماني جيتر لبرخاتري جواني آفرتك وقرر لاو شي من ناوه يجيتر أما كي وعدها أنا بخواي قروتك توسيي أنفرق الجوهريا كخواي قروب ومان لم يانا من المؤمنين رجال صدقوا ما الله لم يَتَرِشَ أَنَا فَرَمَ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الرَّاشِدِينَ وله بليني وعدا بخوي والله ام جاره الربيات هو والله ام جاره جهاد بيته يا كم كزرانك بعد جهاد لو كم ترد فيه وتراه تيان بسفاش قانونا كنينجوره كذا صدق او خير يبكا. درمان بقربودامو بۆ تو و ڕەش بقربو عفرتی کی نامسلمان و تازه پا تو و شد دعوی کردم اما نبرایی بر رزم و الله دین داری که من هم میخوای جورا بر و کرمه خوی نبی والله زلام من ایمان در نمی دی کم نمی ایمان داری که ای خیت سر لای خوای پرودیار چی درش بەخوا قسم هرر کەسێک ئەم کتێبانە بخێنێتەوە ننفسی خۆی بخات، ریزی ئا تزکی ننفسە و سەیری بکە بپوش بەپوش دەرناچێت بەپوش هەرچەند دییرمە پێێتەوە کێژیکیوپ و بسلێمانی دارانی ئەو پیاوەک گەورەی تابیعین تەلویی سەحە هەە چل ساڵ خەریکی نفسی خۆ من تا دامە بەرس ساڵ مامونی فری مهران چل ساڵ ایاممەتی لە دیمەشقا کرد؟ یا بیزار سوزدی نەدر ندارد سوزدی سعه او ایمانیش بود که در لیام میمونی کردی مهران هر تا چهل سال نیوزی که ایلیا دنیا نه اتسرد وضعی ما علوم نالد نه اتسرد غلطی که فیب کرد پێنج کیو پی چوارت کرد چوارت رو کرد فرما با خواقه سلقاتش ملخصوطه امدي بمزگوتاكوه حوشي مزگوتاكوه دنيا ملا فکره مالی غیری عن عبادته و قیاده فا بطوله کانی بم, بم عبادتی امپیاوت شی درجی اوانا و همو ترسیان هبولو که خواهی گوره لیا قبل مکرا قربه سرسری ایما باشا قیمان بسر ما ما قبلو کان ما هذا لا يوجد مبخلواتي نية تمنى فلو خلق أخوي بإسلام هلو أسيوه هاركي وايت شوان بكيفي خيلم دنيا يا رايش شو كيف إسلامي كيبيا صاحب وزانا لقياماتي شعر وايه والله وانية